يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من في يسالوا اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل حب الصحابه كلهم لي مذهب وماوده القرب بها اتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى ناقيلها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يعون فَرَبِّهِ وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَلَفٍّ يَنزِلُ وَأَقَرُّ بِالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ الَّذِي أَوْجُبَ أَنَّهُ مِنْ غَرِيرٍ يَنهَلُونَ أن وَأَقَرُّ arju bi anni yamin min nurin an anhalu wa kadhas-siraatu yumtufuqajahan Femwohjidu næginn Femwohjidu næginn Wå æخر muhmelu Og nær Yصلaha الشاقي Bih hikmætinn وكذا التقي, وكذا التقي إلى الجينات سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حريفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معولون